فجاسوا خلال الزيار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نقيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجحكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة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 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيدا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرته مزر أخرى وما نا حتى نبعت رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا ففسقوا فيها فحَفَّ عليها القول فدمرناها تدميرا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 عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أخف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح من الرحمة وَقُرَّبِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 إِنَّهُ كَانَ بِعِلَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٌ نحن نرزقهم وإياكم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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ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 واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أببارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به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 عظامه ورفاتا إن لم بعثوا خلقا جديدا ألقون حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون مين يعيدها قل الذي فطركم أول مرة فسينغطون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا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 قل ادعوا الذين زعرتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربت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 أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت ل إن أخخرت إلى يَومِ القياام لاإِن أخرت إلى يَومِ القياامَة إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أمورا وستفز من استطعت منه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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وَإِن كَذُلُوا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ شَيْئًا قَلِيلًا إذا لا ضعف تبل الحياة وض المماد إ لا أذقنا تَبيع الحياة وضعف الممات ثم لا تجد. ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبتون خلافك إلا قليلا شنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجدت ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لكس فَإِنْ يَبْعَثْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلِ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرق ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيْلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ولئن شيئا لن نذهب النبي الذي أوحينا إليك. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعك الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تسجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب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 من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 نَمُكُنْ لَمَا قَدْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إجاههم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأمنك يا موسى مسحورا قال لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُلَاء إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ وَإِنِّي لَأَقْنُكَ يَا فِلْعَوْنُ مَثْبُورًا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 إلى الآخرة جئنا بكم لفِي فَوَبِالحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُواهُ عَلَى النَّاسِ وَالْقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنَاسَ عَلَى النَّاسِ على وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ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 فله الأسماء الحسنا ولا تجهض بصلاتك ولا تخافت بها وبتقي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك